وَإِن مَّرَتْ مِن رَّاتِبِ الْخَوَاتِمِ بِنَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَنَادُ لَا حَقَّ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ إِلَّا لِشُحٍّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين المساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغلب الله كلا من سعته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 في وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إيه شئ يظهركم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فع ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا